بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على أشرف الخلق أجمعين محمد وآله الطاهرين الله أصدقه وصدقه وصدقه محمد واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين كان حديثنا في شرح دعاء أبي حمزة وقلنا إن الفقرة الأولى منه إلهي لا تؤدبني بعقوبتك يستفاد منها طلب. التخليص من عقاب الله سبحانه العاجل الذي هو بداع التأديب وإذا كان العبد يسأل الله سبحانه أن ينجيه من العقاب الذي يحل بداع التأديب فإنه يسأل الله سبحانه بطريق أولى أن ينجيه من العقاب الذي بداع الإذلال والمهانة والتنكيل كما إنه يدل أيضا بالأولوية القطعية على أنه يسأل الله سبحانه أن ينجيه من عذاب الآخرة لأن عذاب الدنيا وإن كان مظهرا من مظاهر غضب الله سبحانه من وجه فإنه من وجه آخر مظهر من مظاهر رحمة الله فإذا كان العبد يسأل الله سبحانه أن لا ينزل عليه هذا العذاب الذي هو مظهر من مظاهر الغضب من جانب ومظهر من مظاهر الرحمة من جانب آخر فإنه بطريق أولى يسأل الله سبحانه أن لا ينزل به عذاب الآخرة لأنه مظهر من مظاهر الغضب لا غير ولا رحمة معه وأما الفقرة الثانية ولا تمكر بي في حيلتك فقلنا إن المكر المسند إلى الله سبحانه قد فسره علماء الشيعة تارة بالاستدراج وأخرى بالعقوبة على المكر وثالثة بالتدبير الخفي لإيصال الضرر ورابعة بإبطال المكر وقلنا إن الراجح أن المكر كما يتبادر إلى أذهاننا ويتبادر إلى أذهان من سبقنا إلى القرن الثالث بل إلى القرن الثاني كما استخرجنا بعض كلمات القدمة لتفسير المكر أنه يستبطن السوء والخبث والنقص وعلى هذا فلا يليق أن يسند المكر بمعناه الحقيقي إلى الله سبحانه والمكر المسند إلى الله مكر مجازي وعلى سبيل الاستعارة وليس مكرا حقيقيا كنسيان المسند إلى الله سبحانه نسوا الله فنسيهم هذا النسيان ليس نسيانا حقيقيا بل هو نسيان مجازي هذا كله فيما يرجع إلى مفهوم المكر وقد عرفت أنه مختلف في تحديده وأما مصداق المكر فلم نجد خلافا بين المفسرين في أن من مصاديق المكر إلقاء شبه المسيح على اليهودي المندس على عيسى عليه السلام فقد عدوا هذا من مكر الله بالاتفاق على اختلاف المفسرين في تحديد مفهوم المكر إلا أنهم اتفقوا على أن هذا فرد من مكر الله كما إنهم اتفقوا أيضا على أن من أفراد مكر الله ومصادقه تتتابع النعم على العبد بعد المعصية واتفاقهم على أن هذين الفردين من مصاديق مكر الله لا ينسجم مع أي واحد من التعريفات المتقدمة للمكر أما تعريف المكر تعريف مكر الله بالاستدراج نؤخره هذا ليه وإن كان مقدما في حديثنا في الليالي السابقة لقصر الكلام فيه فإننا نؤخره الليلة لطول الكلام فيه أما من عرف مكر الله سبحانه بأنه العقوبة على المكر باعتبار أن العرب تسمي مجازات كل فعل باسم ذلك الفعل فهذا لا ينطبق على إلقاء شبه المسيح على ذلك اليهودي لأن إلقاء شبه المسيح على اليهودي ليس عقابا لليهود وإنما هو عقاب لهذا وحده للمنبث وحده وليس عقابا للجميع والحال أن الجميع قد مكروا والله سبحانه مكر بالجميع فإذن تفسير المكر بأنه العقوبة على المكر لا يصحح كون إلقاء شبه المسيح على المنبث عقوبة لجميع اليهود هذا أولا وثانيا إن المكر المسند إلى الله سبحانه بمعنى العقوبة على المكر لا يصحح كون تتابع النعم على المعصية من مكر الله سبحانه بقول مطلق وإنما يصحح ذلك فيما إذا كانت معصية العبد هي المكر وأما إذا عفى العبد بمعصية أخرى كما إذا عصى بأكل الغيبة مثلا أو عصى بالتذب أو عصى بالغيبة أو عصى ترك الصور فإن عقاب هذا لا يسمى مكرا فتثنية فتعريف مكر الله بأنه الإحوبة على المكر لا يصحح كون تتابع النعم بعد المعصية من مكر الله سبحانه فإن العبد الذي يأكل الربا أو يرتاب أو يكذب لا يقصد بذلك المكر بالله سبحانه وإنما يقصد به اتباع هواه والحصول على بعض المغامن العاجلة بحسب وهمه وإن لم تكن مغانم حقيقة فهذا التعريف إذن لا ينطبق على هذه المصاديق التي اتفقوا على أنها من أفراد مكر الله فيلزمهم توجيه انطباق تعريف المكر عندهم المسند إلى الله أي من عرف مكر الله سبحانه بأنه العقوبة على المكر ملزم بتوضيح وجه انطباق هذا المفهوم على تتابع النعم فإنه ليس من العقوبة على المكر وتوضيح انطباق هذا المفهوم على إلقاء الشبه على عيش الرجل اليهودي القاء شبه عيسى على الرجل اليهودي، فإنه ليس من المكر ليس من العقوبة على مكر الجميع، وإنما عقوبة لهذا الفرد. إذا هذا تعريف لا ينطبق على ما عدوه من مصادق من مصادق مكر الله. التعريف الثاني هو التعريف الثالث في التسلسل السابق أن مكر الله هو التدبير الخفي بالضار. وقالوا إن هذا هو المعنى الحقيقي للمكر وأنه لا فرق بين مكر الله ومكر العبد المكران كل واحد منهما تدبير خفي لإيصال الضرر هل ينطبق هذا التعريف على ما اتفقوا على أنه من مصابيق مكر الله أما إلقاء شبه المسيح على اليهودي فلا ينطبق عليه هذا التعريف لم لأنه ليس تدبيرا خفيا لإيصال الضرر إلى عموم اليهود بل هو تدبير خفي لإيصال الضرر إلى هذا المنبس الجاسوس على عيسى عليه السلام كما إن هذا التعريف لا ينطبق على تتابع النعم بعد معصية العباد فإن تتابع النعم رحمة بالعباد وليس إضرارا بهم العاصي إذا نزلت عليه نعمة من الله فإن هذه النعمة ليست ضررا في حق العاصي لو كانت ضررا لما سئل العبد عن الشكر عليها فهذه النعمة ليست من الضرر وإن آلت إلى الضرر وهذا نظير أن يقال إن القرآن كتاب ضلام فإن القرآن ليس كتاب ضلام بل هو كتاب هداية وإن آل في حق بعض العباد إذا أعرضوا عن القرآن الكريم كان وبالا عليهم فالنعم التي ينزلها الله سبحانه على العبد العاصي من هذا القبيل النعمة في حد نفسها ليست ضرام ولكن إذا ترك العبد شكر هذه النعمة ومتي العبد الاستغفار والتوبة من المعصية صارت هذه النعمة بحسب المآل حجة إضافية عليه ونعمة يجب شكرها نعمة جديدة يجب شكرها إذن تتابع النعم ليس برام فليس تتابع النعم من التدبير الخفي لإيصال البرر نعم تتابع النعم مقروم بسلب التوفيق والخذلان وهذا شيء آخر غير تتابع النعم سلب التوفيق إبرار أي إنه أقرب إلى الضرر من من ماذا من تتابع النعم فإذا تتابع النعم ليس مصداقا للتدبير الخفي لإيصال الضرر فلنأتي إلى التعريف وهنا بالنسبة إلى هذا التعريف يلزمهم محذور آخر أيضا غير, هذا غير هذين المحذورين وهو أنهم قالوا إن المكر المسند إلى العبد والمسند إلى الله سبحانه كلاهما بمعنى واحد على التعريف الثالث فهل تدبير الله سبحانه هل المقصود به إيصال البرر إلى العبد أو المقصود به إبطال مكر العبد الذي يظهر من الآيات القرآنية أن الله سبحانه غني عن إيصال البرر إلى العباد وإنما غايته سبحانه هداية العباد والعبد الذي يكيد للصالحين وللأنبياء يبطل الله كذا فهذا المكر الذي أسند إلى الله ليس بقصد إيصال الضرر إلى العبد بل بقصد سلب التوفيق عنه وسلب التوفيق من عدم النفع وعدم النفع غير الضرر إذا دخل الرجل إلى السوق للتجارة فإنه إذا اشترى شيئا وداعه برأس ماله يقال لم ينتفع ولا يقال تبرر، فإذا الله سبحانه إذا خذل العبد فإنه منعه من النفع حرمه من رحمته وحرمان الله سبحانه العبد من رحمته ليس إضرارا بالعبد وإنما الضرر الداخل على العبد بفعل العبد نفسه لا بفعل الله سبحانه ورابعا إن المكرى إذا أسند إلى العبد وكان المراد به التدبير الخفي في إيصال الضر فهل يتمكن العبد من أن ينكر بالله سبحانه لا يمكنه ذلك لأن العبد لا يتمكن من أن يضر الله شيئا ولا يتمكن من أن يكيد لله إلا على سبيل الاستعارة بأن يكيد لدين الله أو يكيب لأنبياء الله فإذا آذى أنبياء الله وكاد لهم صح أن يقال إنه قد كاد لله ولكن هذا التعبير تعبير مجازي فكيب العبد لله سبحانه ليس كيبا حقيقيا ومكره بالله ليس مكرا حقيقيا إلا أننا لا نسجل هذا الاعترام على أصحاب هذا التعريف بنحو منجز والسبب في ذلك هو أن لن نجد في القرآن الكريم ولا في السنة المطهرة موردا أسند فيه إلى العبد المكر بالله تبارك وتعالى نعم أسند إلى العبد المكر المطلق ويمكرون ويمكر الله ومكروا ومكر الله ولا توجد آية ومكروا بالله ومكر الله بهم كما إنه لا توجد رواية بهذا اللسان ولم أجد في تعبيرات علمائنا من عبر بهذا التعبير إلا تعبيرا للسيد الطباطبائي رحمه الله في الميزان ولعله من سهو القلم لأني لم أقف إلا على تعبير مرة واحدة في الميزان فلعله من سهو القلم ولم يقصد ولم يلتفت إلى أن هذا التعبير غير صحيح نعم مخادعة العبد لله أمر تعبير ورد في القرآن الكريم يخادعون الله وهو خادعهم وهذا في نفسه دليل على وجود فارق بين المكر والخديعة ولكن حيث إن حديثنا ليس في هذا الجانب فإننا أهملنا قلنا فيما سبق لسنا بصدد الحديث إلا عن المكر ولذا لم نعقب على الفروقات التي ذكرها بعض علماء اللغة القدماء وبعض, المف... وبعض المفسرين من علمائنا كالشيخ الطوسي في التفريق بين الحيلة والمكر وبين الغدر والمكر كل هذا لم نعقب عليه لأنه ليس مجال حديثنا فتحصل أن إسناد المكر إلى الله بمعنى أن الله يدبر للعصاة أو الكفار تدبيرا خفيا لإيصال البرر إليهم تعريف لا ينطبق على إلقاء شبه المسيح عيسى بن مريم عليه السلام على اليهودي المندس ولا على تتابع النعم على العبد بعد معصيته التعريف الثالث وهو الرابع بحسب الترتيب السابق أن مكر الله سبحانه بمعنى إبطال مكر العباد هذا التعريف ينطبق على إلقاء شبه المسيح على اليهودي المندس لأن الله سبحانه لما شبه لهم عيسى ابن مريم بهذا المندس فإنه أبطل كيد اليهود جميعا فهو سبحانه قد مكر بهم بهذا المعنى أي أبطل مكرهم ولكن هذا التعريف لا ينطبق على تتابع النعم على العبد بعد معصيته فإن العبد إذا عصى كما لو أن العبد أكل الريضة مثلا أو كذب أو ترك الصوم فرزقه الله ومكنه فإن العبد لم يكن في فعله هذا في معصيته هذا لم يكن بسبب المكر بالله وإنما أكل الربا حبا في المال وترك الصوم اتباعا للهوى وطاعة لبطنه وليس مكرا بالله فليس تتابع النعم على هذا العبد العاصي من إبطال مكره إذ لا مكر للعبد وإنما عصى اتباعا للهوى فهذا التعريف لمكر الله سبحانه لا ينطبق على تتابع النعم وأما التعريف الأول نرجع إلى الاستدراج وهو تعريف مكر الله بالاستدراج ففيه أن الاستدراج مأخوذ من الدرج وحقيقته ترك المستدرج يصعد الدرج الذي لا ينتهي إلى سطح يقف عليه بل ينتهي إلى وقوعه هذه حقيقة الاستدراج والاستدراج من مصاديق المكر وأما تعريف المكر بالاستدراج فهو تعريف لا ينطبق على إلقاء شبه المسيح على المندسر اليهودي ولا ينطبق على تتابع النعم على العبد بعد معصيته. أما إلقاء شبه المسيح على اليهودي المندس فليس هذا من الاستدراج في شيء. لأن الله سبحانه لما ألقى شبه المسيح على هذا. لم يمهل اليهود ويمكنهم من قتل المسيح عليه السلام وإن انتهى القاء إلقاء شبه المسيح على اليهود إلى قتل رجل آخر غير المسيح إلى قتل اليهودي فهذا ليس تمكينا لهم للوصول إلى بغيتهم وهو الجريمة الكبرى أعني قتل المسيح عليه السلام فلم يصلوا إلى أعلى درجة بإلقاء الشبه هذا وإنما يكون ذلك من الاستدراج إذا مكنهم من الوصول إلى أعلى درجة هذا من جانب ومن جانب آخر فإن الله سبحانه لا يستدرج استدراجا حقيقيا لأن الاستدراج هو ترك المستدرج يصعد الدرج درجة درجة حتى يقع أي يكون قصد المستدرج إلحاق الضرر بالمستدرج حتى يقع من أعلى مكان فلا يقوم بعدها هذا هو مفهوم الاستدراج فهل استدراج الله سبحانه بهذا القصد حتى يكون استدراجا حقيقيا كلا فإن الله سبحانه لا يريد من عباده أن يرتكب المعصية في الذي يكفر مثلا لا يريد الله سبحانه منه أن يقتل النفس المحترمة وأن يسر وأن يكذب وأن يأكل الربا فإن الله سبحانه حرم الفواحش وهذا ليس تحليلا للفواحش فقط بل إرادة للفواحش وسواء كانت الإرادة إرادة تكوينية أو إرادة تشريعية فلا يعقل من الله سبحانه أن يكون مريدا لمعصية العبد الذي أصى بيانه أن الإرادة إذا كانت تشريعية فهي بمعنى الإرادة التشريعية بحسب مصطلح بعض العلماء فهي بمعنى الأمر ولا يعقل أن يأمر الله سبحانه بالفواحش حتى من الكافر فالذي كفر لا يعقل أن يأمره الله سبحانه بأكل الربيبة ولا يعقل أن يأمره الله بقتل النفس المحترمة ولا يعقل أن يأمره الله سبحانه بالكذب فإرادة المعصية من العبد العاصي بمعنى أمر العبد العاصي بمعصية أخرى مستحيل على الله سبحانه وأن الإرادة التكوينية فهي أيضا ممتنعة على الله أما أولا فلأن هذا مخالف للحس انظر إلى حال الكفار الذين يأكلون الربا هل تجد أكلهم للربا مثل نبض قلبهم كما إن هذا خارج عن اختيارهم فذاك أيضا خارج عن اختيارهم كم. انظر إلى ارتكابهم للكذب هل تجد ارتكابهم للكذب كنبض قلبهم كعمل كليتهم كما تقوم هذه من غير أن يريدوا بتنقية الدم فإن لسانهم يقوم بالكذب من غير اختيار كلا إذن بالمشاهدة والحس نجد أن الكافر غير مجبور على المعصية وإنما يعصي بإرادته واختياره هذا بالنسبة للحز وأما العقل فلأن قد ثبت عندنا بالضرورة بل بحكم العقل وتفصيل ذلك في أول بحث مقدمة في أصول الدين هناك بينا وجه هذه الجملة التي نقولها على وجه الاختصار هنا بالضرورة من الدين وبحكم العقل بد من عقاب وثواب والبشر غير مهملين يفعلون ما يريدون ولا يصح العقاب ولا الثواب إلا مع اختيار العبد ولو كان العبد العاصي أو الكافر مجبورا على المعصية بعد كفره أو على المعصية الثانية بعد معصيته الأولى لم صح أن يعاقب على معصيته الثانية بل وجب أن يرتفع التكليف بمجرد أن يعصي العبد المعصية الأولى يرتفع عنه التكليف فيفعل ما يشاء وهذا باطل عقلا وشرعا إذن الله سبحانه لا يريد من العبد أن يعصي حتى وإن عصى المعصية الأولى ولا يريد هلاك العبد وإنما يريد صلاح العبد وهدايته فالاستدراج المسند إلى الله سبحانه ليس استدراجا على وجه الحقيقة بل هو استدراج مجازي باعتبار أن تمكين الله للعبد وإنهاله وعدم عقوبته تنتهي إلى تدرج العبد في سلم المعاصي فهذا من باب المآل والعاقبة وقد, وقد تستعمل اللام في اللغة للعاقبة كقوله تعالى فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزما فإن آل فرعون لم يلتقي موسى من أجلها به الرأي وإنما مآل التقاطهم لموسى عليه السلام أن صار لهم أذو وحزما وأم غايتهم من الالتقاط فكانت أن يصير لهم ولده وهذا تقول الشاعر لدول الموت وبنون الخرابي لدول للموت لا توجد امرأة تلد لأجل أن يموت ولدها الغاية من ولادتها أن يموت ولدها لا يوجد مثل هذه المرأة ولا يوجد أحد يبني دارا لكي تهدم وإنما مآل من يولد إلى الموت ومآل ما يبنى إلى الخراب فعبر لدو للموت أي مآل ذلك للموت وهكذا بالنسبة لاستدراج الله سبحانه فإن مآل استدراج الله أي مآل إمهال الله وتمكينه للعبد أن يتدرج العبد في معاصيه وإذا كان استدراج الله سبحانه للعبد استدراجا مجازيا فلا ينطبق الاستدراج على تتابع النعم على العبد فإن تتابع النعم على العبد ليست استدراجا حقيقيا وإنما هي استدراج على وجه المجاز فالنتيجة أن التعريفات التي ذكرها علماء المسلمين لمكر الله سبحانه لا تنقبط على ما اتفقوا على أنه من مكر الله تبارك وتعالى فما هو التعريف الصحيح لمكر الله البحث في هذا توسع لا يعنينا في المقام لأن كما قلنا في بيان ثمرة البحث إن الذي يعنينا هو تشخيص مصداق ما يريده الإمام عليه السلام بقوله ولا تمكر بي في حيلتك وأما تحديد مفهوم ذلك فلا يلزمني معرفته لأني حينما أقصد الدعاء بهذه الفقرة فإنني أريد كما قلنا ذلك في شرح مضمون هذه الفقرة ومآلها في أول بحث في هذه الفقرة إن مضمون هذه الفقرة هو الطلب من الله سبحانه أن لا تكون نعمه المتتابعة علي سببا في أن أن هو عن معصيتي وأنثى توبتي والثغفار منها هذا هو المقصود في هذه الفقرة إن قلت لكن الله سبحانه قال سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وقد ورد في الروايات عن أهل البيت عليهم السلام في غير رواية أن معنى استدراج الله سبحانه هذه كلمة معنى خطر مني سبق لسانا أن استدراج الله سبحانه لأن كلمة معنى تعني تحديد المفهوم والرواية لم تبين أن ما ذكر فيها لتحديد المفهوم أو لتشخيص المصداق الآن أنتم اتضح لكم المقصود بالمفهوم والمصداق إن شاء الله من البحث إن الروايات الواردة عن أهل البيت عليهم السلام بينت استدراج الله سبحانه وأن من استدراج الله تتابع النعم لينسى العبد الاستغفار أو فتلهيه النعم عن التوبة وهذا يعني أن الغاية من تتابع النعم هو نسيان الاستغفار والالتهاع عن التوبة هكذا ورد في الروايات والجواب عن هذا الوارد في الروايات إن حكم العقل آدم عن التخصيص وحكم العقل قطعي ثابت بالبرهان اليقيني ومساده أن الاستدراج الحقيقي من الله سبحانه محال وأن يفعل الله سبحانه بالعبد شيئا لينسى التوبة أي أن يكون الغرض أن ينسى العبد التوبة هذا أمر محال على الله سبحانه لأن الله سبحانه أمر بالتوبة ومن يأمر بالتوبة يستحيل عليه أن يضع حاجزا بين العبد الذي يأمره بالتوبة وبين التوبة المطلوبة من فهذه الروايات يلزم تأويلها وتأويلها بما ذكرنا من أن اللامة لأدل لبيان العاقبة وليست لبيان الغاية هذا والحمد لله أولا وآخرا